قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنٍ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ من مكان بعيد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 فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ